وما كان لبشر أن يكلمه الله Oh, mio! وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تتدري ما الكتاب وَإِنَّكَ لَتَدِينُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ الذي له Səmələti وما fəl ərd Hədə بسم الله الرحمن الرحيم حميد وال In افلنقرب عنكم لك رصف عن أَوْسَلْنَاهَ مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوْوَلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ أنا قل الأضم كذلك تخرجون stanu adzurisumma tanquna ma rabbikum وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ əm ətəkələ məmə yəkhlq bəna təyi, əsfək vəlbəni وَإِذَا بشر أحدهم I don't want انشئ دوخا قوم زنتو قطابوشا ما لهم بذلك من علم هل فلقا... İN قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْئِينَ نَامِنُهُ فَوْ وَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ وإذ قال إبرا Altyazı M.K. أو أم قسم نرحمة ربك نحنو قسمنا بين دم معاشهم في وَرَفَعْنَا نَبًا ضَوْم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ تَخِذُ م تور بك خير م لَن جَنَّ نَئْمَ كَفَرُوا بِرَحْمَٰنِ الَّذِي يُبْوِي ترجمة <تصفيق> نانسي Oh.